Al-Fatiha. أَمْ يَكُونُونَ تَرَى بَلْ هُوَ الْحَقُّ قُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَرُونَ يُدَبِّرون الذي وقال اذا ضلنا في الارض اين لنا في خلق جديد بل هم بلقوا ربهم